ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهذن قوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم القاسرون.